121. تجري من تحتها الأنهار 122. ذلك الفوز الكبير 123. إن بطش ربك لشديد 124. إنه هو يبدئ ويعيد 125. وهو الغفور الودود 126. ذو العرش المجيد 127. فعال لما يريد